يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا فأنا تؤفكون وان يكربوك فقد كربت رسل من قبلك ويل الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق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 أَفَمَنْ زين لَهُ سوء عمله فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فَلَا تذهب نفسك عليهم حسرات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 119. وتستخرجون حلية تلبسونها 110. وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار سخر الشمس والقمر كُلٌّ يجري بأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قت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 ولا تذر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقام بالصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا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 فذوقوا فما للظالمين من نصيب إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 فهم على بينة منه بل إن يعدوا بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا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 استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله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 فاذا جاء اجله فان الله كان بعباده بصيرا